يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستدرق متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا اضرب لهم ومثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففتناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجنتين آتتك لها ولم تضر منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا و چلو سو سی سو وی الاس موجن تجوی منیچی کو ديد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربينا اجدا غيرا منهما قلبا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِدُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّيَكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعشى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك نَزَّكَ وَيُرسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ طَعِيدًا نَّزَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ قِطْعًا وَأُغْشِيَ قِبْتُهُ رِفَافًا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَتَاهُ وَلَمْ پتی مل جل المبلو خَيْرٌ ن رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ بلا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْرَّبَارِذَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرْوَةٌ بَلْ زَعَمْتُمُوا أَلَّنْ ویپچ مجھ مف ویلپ ویچنچ وی مَا می نوہ پا یا مبا